لآلاء القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرأيت الذي كفر ربيائنا وقال لئو تينما نوم وولدا الطعن الغيب متقدم درحان عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مددا ونرثو ما يقول ويأتي له فرداء واتخذ من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 إن كل من في السماوات إلا آت الرحمن عدى نقل أحصابه وعنده وعنده وكله ماتيه يوم الغيابة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجاهده الرحمن وده فإنما يسرناه بنسان كي تمشر فيه وتذر به قوبا لدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا